فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتَقُنَّ رَّلَّتِ وقُوَّدُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من ودعوا شهداءكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم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 ودعوا شهداءكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم Və in kütüm fi rıbım, mma nəzllə ağa abdına fətü bısıratım, m mithlhi v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 Və in kütüm fi rıbım mimma nəzllə ağa abdına fətub sūratım mim mithlhi ودعوا شهداءكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ve in kütüm fi rıbım mimma nazzalna alla abdına fætû bi sırâtım ve dâğu şuhdâ akum. ve in kütüm fi rıbım mimma ودعوا شهداءكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم Vain kütüm fi rıbim mimma nazzalna alla abdina fætub sıratim mimthlihi vdağı şehda akum. Vain مثله ودع شهداءكم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتو بسورة ممثله ودع شهداءكم، ودع شهداءكم. Dünyalarda bir Dünyalarda bir yerde bir şey yapmak istiyorsanız, bir şey yapmak istemiyorsanız, الله إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من Dünyalarda bir yerde Dünyalarda bir yerde bir şey yapmak دون الله ان Dünyalarda bir yerde bir Dünyalarda bir yerde bir şey yapmak إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين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 tum sadıqin. ve in kın tım fi rıbım. ان كنتم صادقين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من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 ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين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 Olmadıktan. Ve in kın tüm fi rıbın, mma nızzeln a ان كنتم صادقين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقنوا ر التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا min ma فَأْتُوا بِسُورَةٍ a la a bdena مِّن دُونِ اللَّهِ إِن sırıtm صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء Abina o ve anzal min al-asmaa, al-ladhi jaal lakum al الذي ﷻ jālakum el-ārd fī rāšū wa al-ṣamāʾ abnāʾ wa anzal min al-ṣamāʾ abina o ve anzal min al-asma imaa al-ladhi jaal lakum al ماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء abina ve anzal min al-asmaa, al-ladhi jaal Anzal min al-asma imaa, al-ladhi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 الذي جعل لكم الأرض فِرَاشًا والسماء بناء وَأَنزَلَ من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وانزل من السماء ماء.الذي جَعَلَ لكم الأرض فراشاً والسماء abina ve anzal min al-asma imaa. Al-ladhi jaal lakum al-arz firashu ve الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا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 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم تعلمون. فلا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم تعلمون. فلا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم وأنتم تعلمون. ف تَجعَبُ للَّه أَ ددأَ تُ تَعلَمُ فل تَجعَبُ للَّه أَ ددَأَ تُ تَعلَمُ فل تَجَعَبُ للَّه تعلمون. فلا تجعلوا لله تَجَعَ لِلههِ أَن دَدَو وَأَنْ تُم تَعْلَمُون فَلَا تَجَعَبوا فلا تجعلوا لله أنداو وأنتم وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أن وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أن وأنتم تعلمون فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تعلمون. <الذي> جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ. فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا Fala تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْ دادا وانتم تعلمون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أَبِنَاءَ أَوْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَخْرجَ بِهِ مِ الثَّمَاتِز قكُ فَل تَجَعَلول للَّه أَن بد فَل تَجَلول للَّه أَ دَدَ وَأَتُم تَعْلَمُ وَأَ زَلَمِنَ السَّم أن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 توم صادقين فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن in فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى ma فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ a bdena مِّن دُونِ اللَّهِ إِن sırıtı تُم صادقين فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 111. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 112. وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.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 صادقين فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 tum sadıqin. fainlem tefalu ve lan tefalu fettqunna rıllati ve kuđuha nas ve فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 111. Fain لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 112. Ya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 يَا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ والذين مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا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 قبلكم لعلكم تتقون يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا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 أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يختف أبصارهم أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا اظلم عليهم قام يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اظلهم ما شوه فيه واذا أظلم عليهم قام يكاد البرق يخطف ابصارهم اللَّهُ أَلَهُم مَّشَوْ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا.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 ا الظلم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قام يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اظلم مشوا فيه واذا Azlâm عليهم qamu. Yakadul barq yıxtaf abıssarhım kulla. Azlal hım meşofih ve ıda. عليهم qamu. Yakadul barq yıxtaf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 اظلم عليهم قام يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اظلهم فيه واذا اظلم عليهم قام يكاد البرق يخطف ابصارهم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 يكاد البرق يَخْطَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان <الإن> الله على كل شيء قدير ان <الإن> الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <تصفيقية> <انتصفيق> <invent fit division> <تنجد> إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم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 هَوْكَ صَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم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 أذانهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون إصابعهم في أذانهم.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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم مِنَ الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في أذانهم مِنَ الصواعق حَذَرَ الموت. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم مِنَ الصواعق حَذَرَ الموت.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 من الصواغق حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواغق حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواغق حذر الموت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 Allah Muhiyt bil Kafirin. Allah Muhiyt أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في من الصواعق حذر الموت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط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 اذانهم يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواغق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذَانِهِم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Allah'a mühültü'n bil-kâfirin صumun bükmün عمyün fahum la yرجعun صumun bükmün صمو بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بكم عمي فهم لا يرجعون صمو بك من عم لا يرجعون صمو بك لا صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا Bükmen ümiyim, la yırjeyon. Cımmı bükmen ümiyim, la la صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا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 والله محيط بالكافرين صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ شوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 والله محيط بالكافرين صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 Allah Muhiyutu Bil Kafirin, Meflulhum K Meflil Ledi Istuqadana Ram, Falma Azaat Ma Haulu Zaban ''Folما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم'' ''Mathaluhum kemethal الذي استوقد نارا'' ''Folما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم'' مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أضاءت ما حوله ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم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 ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ''Mathaluhum kemethel الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ''Mathaluhum kemethel الذي استوقد نارا فلما'' أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. Mâthalûhum kâmthalîl lâdî istawqudana râf, falâm ma aẓâat ma hâlûhu dâbâ Allahû binûrîhum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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فلما أضاءت ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي Aẓaât ma houluh, daban Allah bin nurihim ve terkihim. Məthaluhum, kəməthil, ləviz towqadana ram. Fələm maa aẓaât مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ مثلهم كمثل الذي أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثالهم كمثل الذي استوقدنا رفع فلم أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بوكم عمي فهم لا يرجعون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 وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 1-Allah semesters săbih студien etc. 2-anu rezə piorata, 3-u œvema merely와 eben nimelis وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 Allah mühîtuNetir al-Qafirin Aslamı drop Nuya v forcé Allah oldu ve sevdi sheką soci76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 وما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم, وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 والله محيط بالكافرين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر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 قَدْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقون. الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء وأن زل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أن دادا فلا تجعلوا لله أن وأنتم تعلمون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 صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل جَعَلَ الأرض الْأَرْضَ والسماء بناء بِنَاءً من السماء السَّمَاءِ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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا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 أزل من السماء ما، من السماء ما، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ.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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْدَادًا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 yakadul barq yaxtuf abıcar hım kulla ağa al hım meşofihi ve ıda ağlam alayim qamu vlo şa Allah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 أن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.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 مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْكَ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 أن فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إنكم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون إصابعهم آذَانِهِمْ آذانهم أَصَابِعَهُمْ إصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 قبلكم لعلكم تتقون الذي جَعَلَ لكم الأرض فِرَاشًا والسماء بِنَاءً وأنزل من السماء مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَأَ خَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ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 وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَظْلَأَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ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 قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض الْأَرْضَ والسماء بناء بِنَاءً من السماء السَّمَاءِ ve azal min al-سماء ما فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا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 وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا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 وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ.